الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج, حاج رحمه, رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ن ق ا ل لله م العالمين رب رسول الكرام وأصحابه والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعين الكرام عبر إذاعة الفرقان في برنامج إذاعة إشارات والغرض ط ر نسير سيرا ي حثيثا وصحيحا ق ة لأنفسنا وأن نحو ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وفي أ و ل ا ن ا و أ خ ر ا ن ا وحديثنا اليوم عن موضوع مهم يرتبط بالسلوك وبالعاده و ب ا ل أ ع ر ا ف حديث يرتبط عن ا ل ت آ ل ف وعن التاخي وعن التعاون حديث يرتبط عن ا ل م ر و ا ت وعن مكارم ا ل أ خ ل ا ق وعن نبيل الخصال وعن جميل الصفات وعن السعي الحثيث ل إ س ع ا د ا ل آ خ ر ي ن ا ل إ ن س ا ن مدني بطبعه لا يمكن أ ن يعيش منعزلا ولابد أ ن يعيش في إ ط ا ر م ج م و ع ة ت ب د أ بنواه ص غ ي ر ة تسمى ب ا ل أ س ر ة وتكبر النواه لتشمل ا ل أ ر ح ا م من ا ل أ ع م ا م والاخوال و ا ل خ ا ل ا ت و ا ل ع م ا ت و أ ب ن ا ئ ي هؤلاء جميعا و تمتد و ت ن د ا ح إ ل ى ا ل ع ش ي ر ة و ا ل ق ب ي ل ة التي ينتمي ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه ا و بها يرف ع يا أ يهنا ا ا ل س إ ء ن خ ل ق ن ا ك م من ذكر و أ ن ث ى و جعناكم ل شعوب و قبائل لتعرف ا و ا و تندحو ا لتشمل بعد ذلك أ م ة ا ل إ س ل ا م التي ت ر ب ط ك ب ه م ص ل ا ت ع ق ي د ة و دين و تندحو ا حتى تربطك ب ا ل إ ن س ا ن ي ة جمعاء و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحه وهي أ خ و ة ا ل إ ن س ا ن ي ة ونحن اليوم ب ح ا ج ة للحديث عن ما يعضد هذه المعاني في ج ز ئ ي ة من الجزئيات لن تجد دينا يحث أ ص ح ا ب ه ويحض أ ت ب ا ع ه إ ل ى أ ن يكونوا متالفين ومتاخين ومترابطين ومتعاونين كدين ا ل إ س ل ا م كل شيء يدل ه على ذلك ا ل ص ل ا ة يؤديها كل واحد منا ب ص و ر ة ف ر د ي ة ولكنها تؤدى في جماعه ة بتعتى بعدا اجتماعيا والضعيف الغني والفقير والوزير والغفير والغني يقف والقوي والضعيف والكبير والصغير في صف واحد ب ا ل أ س ب ق ي ة من جاء أ و ل ا وقف بغير بعض ا ل أ د ي ا ن التي تمنع أ ص ح ا ب ه ا من أ ن يجتمع البيض مع السود في مكان ع ب ا د ة يجمع هؤلاء جميعا ا ل إ س ل ا م عجيب يجمع الناس في يوم جامع في يوم ا ل ج م ع ة يخرجون فيه في أ ب ه ى ص و ر ة و أ ج م ل ز ي و أ ن ق ى ضمير لأنه إ ذ ا الناس خرجوا إ ل ى ص ل ا ة ا ل ج م ع ة بالثياب البيض والقلوب السود م ن ت ف ع و ا فيخرجون بقلوب بيضاء وثياب بيضاء ويصطفون حول رجل يصلون خلفه و ي ت آ ل ف و ن ويتعانقون ويعودون إ ل ى بيوتهم هذه المظاهر هي مظاهر ا ل ج م ا ع ة وقد عبر عنها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله إ ن م ا ي أ ك ل الذئب من الغنم القاصية ويد م ن شذ شذ ف النار عياذا بالله ي و الله مع الجماعه ة وقال ل ع ي ا ل ص ل والسلام ل ا ا ة ج م ا ع ة ر ح م ة و ا ل ف ر ق ة عذاب هذه المعاني التي نحن نجدها ن في ديننا م ت ج س د ة بدءا من ش ع ي ر ة ا ل ص ل ا ة مرورا ب ش ع ي ر ة الحج التي اجتمع فيها أ ن ا س من مختلف البقاع ب أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة ولهجات م خ ت ل ف ة ولغات م خ ت ل ف ة ولكن المقصد واحد و ا ل غ ا ي ة و ا ح د ة و ا ل ر س ا ل ة و ا ح د ة و ا ل و ج ه ة و ا ح د ة هل لنا أ ن نجعل من ديننا داعما أ س ا س ي ا لوحدتنا ينبغي أ ن يكون الدين مؤسسا لوحدتنا طيب على أي شيء يؤسس الدين العلاقة بين الناس يؤسسها على أساس العقيدة يقول على العلاقة على تعالى الناس المؤمنون أساس إنما إخوة ويقول تعالى محمد رسول و الله ل ا ذ يا ن معه أ ش د ء على ايها ل ك ف ا رحماء ر ب ن م ويقول ت ع ل ى ي الذين أيها ا آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين ف ه ي أمة أ متآلفة على عقيدة على ي ن م ا وجدت هذه ا ل ع ق ي د ة هو عقد يربط بين الناس وميثاق يؤلف بين ا ل أ م ة ولذلك نحن أ م ة وان اختلفت عاداتنا واختلفت تقاليدنا واختلفت قبائلنا واختلفت لغاتنا ولكننا أ م ة ل أ ن الذي يجمعنا دين و ق ب ل ة نصلي إ ل ي ه ا جميعا و ح د ة إ ي م ا ن ي ة ع ظ ي م ة طيب نحن ك أ م ة م س ل م ة ينبغي أ ن نؤسس لهذه ا ل و ح د ة و ح ق ي ق ة أ ق و ل من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت أ م ت ن ا داء التفرق الذي أ ص ا ب ه ا في مقتل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقول والله ما الفقر أ خ ش ى عليكم ولكن أ خ ش ى أ ن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أ ه ل ك ت ه م التنافس في الدنيا في والتقاطع فيها والنزاعات هما يعرف عندنا اليوم ب ق س م ة ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة هذا الذي يفرق بين الناس لامريكا ما ضاقت بلاد ب أ ه ل ه ا ولكن أ خ ل ا ق الرجال تضيقوا ل ب ل د و ا س ع ة لكن القلوب ض ي ق ة والنفوس ض ي ق ة ولذلك ما قادرين نستوعب هذا التباين أ و هذا الاختلاف ا ل إ ي ج ا ب ي الموجود بيننا في أ ك ث ر من ق ب ي ل ة جيد في أ ك ث ر من عرقيه جيد في أ ك ث ر من لهجه جيد في أ ك ث ر من عادات وتقاليد م ج ت م ع ي ة جيد ولكن ينبغي أ ن يكون هذا داعما لوحدتنا ولا ينبغي أ ن يكون سببا في فرقتنا الدين أ و ل ا وان كان آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م وعشيرتكم و أ من و ا ل خلال برنامج إ ش ا ر ا ت أ و د أ ن أ ت ح د ث عن م س أ ل ة ب س ي ط ة وهي م س أ ل ة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أ ص ا ب ع ه المؤمن مراه أ خ ي ه أ و د أ ن أ ت ن ا و ل ق ض ي ة ق ض ي ة التفكك الذي أ ص ا ب ا ل أ م ة على مستوى البلد أ ح ز ا ب م ت ق ا ط ع ة على مستوى الافراد د و ل ل ل دول على ل إ س مستوى ا متقاطعة ا م ي ة أ لا تجد الفرد متصالحا مع نفسه على مستوى ا ل أ س ر ة س أ ق ف و ق ف ة ع ج ي ب ة ش و ي ة ا ل أ ي ا م دي ا ل أ س ر كل إ ن س ا ن عنده في ا ل أ س ر ة مشغوليه فتجد أ ع ض ا ء ا ل أ س ر ة ا ل و ا ح د ة لا يجتمعون إ ل ا لماما تخيل ما ب ج ل س و ا مع بعض يعني زمان كان في أ س ر ة م م ت د ة ب ت ر ق ى الحبوب قاعده في ف ط ن البيت يا أ م ا ل أ ب يا أ م ا ل أ م او ب ت ر ق ى جد موجود في البيت يا أ ب ا ل أ ب يا أ ب ا ل أ م و ي ك كلهم و ن الناس قاعدين ج ت م ع و ا في و ج ب ة من الوجبات يجلسون الاطفال ا ل أ ح ف ا د كلهم ي أ ك ل و ن و ي ت س ا م ر و ا ا ل م ا د ي ة ا ل ط ا غ ي ة في حياتنا أ خ ذ ت الناس و س ل ب ت الناس هذه ا ل ق ي م ة ق ي م ة الاجتماع الاجتماع على م ا ئ د ة الطعام والاجتماع على جلسات ا ل أ ن س والسمر الاجتماع التلقائي الذي تتداول فيه أ ف ك ا ر ونتعلم فيه قيم و أ ع ظ م ق ي م ة ا ل آ ن م ف ق و د ة ق ي م ة الشوره ل ي ما في شورى؟ لماذا شورى من على مستوى الأسرة لا ل يوجد التي ت فقدت ت ع ز ز قيمة هي فأين مؤسسة الأسرة فإذا فقدت الأسرة الشورى فإذا الشورى س ا ل ش و ر لا في مؤسسات الدولة مؤسسات في ولا في مؤسسات الشركات ا ل خ ا ص ة ولا في مؤسسات الناس ولا في أ ي مؤسس ة من المؤسسات ستدار بذات ا ل ط ر ي ق ة التي تدار بها ا ل أ س ر بل أ ح ي ا ن ا الناس يقول لك النسوان ما يشاوريهم في ا ل أ س ر ه يقول لك يا اخي الرسول ما قال ش ا و ر و ه ن وخالفوه ن أ و ل حاجه ما في حديث زيدا والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما ممكن ا يقول كلام زيدا ما بيشبه ولا بيخبيه ما في ع ي س ا ش ا و ر و ه ن وخالفوه ن ويحلقوا ا ا ن ت و حسك ع تشاور ذاته ودخال الرجال ولا بشاوروا ل د ي م ب ما ل ل ل ي انه الحديبية يوم الحديبي لما الصحابة ثقل عليهم ت فلم ا ق وامرهم يذبحوا ان وان ي ح ق ف ل يفعلوا دخل مهموما على خ ي م ة ام س ل م ة رضي الله تعالى عنها فاستشارها فاشارت س ت ه ا ا ف ش ر اليه ان يفعل هو اولا وان يتركهم ففعل واخذ بوصيتها و ص ي ة ا م ر أ ة ففعل ا ل ص ح ا ب ة مثله بعد ذلك وانحلت أ ز م ة ك ب ي ر ة جدا داخل الصف المسلم بسبب مشاورته ي وخالفوهين ما في كلام زي المهم الآن تلقى بعض البيوت الأولاد البيت ميجوا بالليل يأكلوا والبنات أي واحدة تخش تأكل وتمشي ن الآن والبنات تتنوم الأولاد واحدة ووضا تخش ما كلام هذا المهم برا براهم تلقى تأكل بعض و ا ل أ ب و ي ج ي براه ض ب ر وكان قاعد مع أ ص ح ا ب ه خ ق و ل ه براه هذه ا ل ط ر ي ق ة هي ب د ا ي ة التفكك في ا ل أ م ة كلها ب ا ل م ن ا س ب ة يهلك ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ص ا ب ه الشح الشح معناها الانانيه أ ن ي ة م ع ن ه ا أ ا أ ا أنا براي يقول وأيضا يفكر في ن ف س هذا هو الشح. إذن أن نقول أن هذه إليها لها يقويها إذن الشح لا الوحدة التي نسعى إليها وحدة لها ما نقول وحدة أن أن بد نسعى و توجد عقبات تدمرها باختصار شديد أ و ل شيء في تقديري يدمر و ح د ة الناس اختلاف الناس في المرجعيات والعقائد على الناس أ ن يتوحدوا في ا ل ع ق ي د ة و أ ن يتوحدوا في ا ل و ج ه ة و أ ن يتوحدوا في المرجعيه ة الأمر الثاني أعظم م د د للوحدة القبليات بصورة عصبية انتماء الإنسان إلى قبيلته الإنسان بصورة واعتزاز عصبية انتماء بنسبه طبيعي شيء فطري واعتزاز الإنسان بنسبه أمر طبيعي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا أ ف ص ح العرب إذا أ ن ي من قريش أ م ا أ ن تكون ا ل ق ب ي ل ة سبب للاستعلاء على ا ل آ خ ر ي ن و ا ل ن ظ ر الدونيه للغير ب أ ن قبيلتنا أ ف ض ل من قبيلتكم ف إ ن هذا من ا ل أ م و ر ا ل م ز ع ج ة جدا و أ ن ا أ و د أ ن أ ج ي ب عبر هذه ا ل م س ا ح ة على سؤال خطير السودان ما هي هويته هل هو بلد عربي أم بلد إفريقي ن السودان س ي ق و ا ل بلد عربي ودخله اسلامي ل والأغلبية ع ر ب وامتزجوا و حقته ن ي ق و لا نحن ا عندنا علاقة مع العرب الزنوج ا مع نحن ب و ج إ السودان لا بلد عربي ولا إفريقي السودان بلد إسلامي بلد مسلم ي بلد م مسلم دي الصيني الأمريكي الأحمر الصيني العربي الأزرق دي لا فضل لعربي على عجمي ولا ل أ ب ي ض على أ س و د إ ل ا بالتقوى والعمل الصالح والناس س و ا س ي ة ك أ س ن ا ن المشطي وكلكم ل آ د م و آ د م من تراب كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا ينتهين اقوام من الافتخار ب آ ب ا ئ ه م أ و لا يكونن اهون عند الله من الجعلان الذي يدهده ا ل خ ر أ ت ب أ ن ف ه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون أ س و أ من ده وبالتالي السودان مسلم مسلم أ ي ز و ل ف ي ه كما كان في بلال وفي صهيب وفي سلمان الفارسي وفي أ ب و بكر القرشي وفي الطائي وفي ا ل أ ن ص ا ر ي من ا ل أ و س و الخزرج كذلك السودان السودان باعتبار موقعه في افريقيا و باعتبار ا ل ل غ ة التي تغلب عليه عربي نحن عرب باعتبار أننا نتحدث لغة القرآن العربية ليس لأن عنصر عند عرب باعتبار العربية العرب عنده ميزة على غيرهم لغة ليس ميزة ونحن عرب ل أ ن النبي كان منهم ونحن نحب نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه و الذي علمنا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م وهو الذي علمنا أ ن ا ل ج ن ة والنار ليست بالقبائل إ ن م ا هي ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و أ ن ا ل ر ف ع ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن م ا هي ب ا ل ا س ت ق ا م ة على هذا الدين فهذه د ع و ة لنبذ هذه ا ل ق ب ل ي ة التي تفت في عضدنا وتمزق نسيجنا وتدمر وحدتنا وتهدد د وحدتنا م ر و ت كياننا ثالثا عدم التخلق ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة ك ا ل غ ي ب ة و ا ل س خ ر ي ة و ا ل إ ز د ر ا ء ونقل الكلام والتجسس كل ما من ش أ ن ه أ ن يؤثر على جدار ا ل أ م ة وتماسكها ف ا ل إ س ل ا م يمنعه ويحرمه لتكون ل ح م ة الناس و ا ح د ة ولعلنا في إ ش ا ر ا ت أ خ ر ى نتعرض ل ق ض ي ة ا ل و ح د ة ب ط ر ي ق ة إ ي ج ا ب ي ة فيما يعضد هذه ا ل و ح د ة ويقويها بين المسلمين إ ل ى ذلكم ن ل ح ي ن استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه ا والسلام عليكم ورحمة الله ا ي عليكم ت ت ه ورحمة و ك ر ب